وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء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 وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون